Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Llāhi anzal ala abdihıl Kitāb ve Llām yajallahu ʿUwajā, qiymal yuzr bāsā šidda min laddunhu ve yubashr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 لها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف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 وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراروا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ كَمَا عَلَّمْتَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هواه وَكَانَ أَمْرُهُ فرطا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 وَإِيَّاسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِأَسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا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 شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا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 وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربيه أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبة وضرب لهم مثال الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فاختل طبيه نبات الأرض تذروه الرياح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 وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فَأَعْرَضَ عنها ونسي ما قدمت يداه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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لفتاه لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ أَوْ أَمْضِي حُقْبَىٰ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَىٰ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَّ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فإني نسيت الحوت وما سَانِيهُ إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا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 فأو حتى إذا يا أهل قرية استطع ما أهلها استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا.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 وأما الجدار فكان لغلامين يتمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أي بلغاء شدهما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 قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض واتيناه منه كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لانفذ البحر لانفذ البحر قبل أن تفدا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد